نأخذ الدروس العملية واليوم إن شاء الله نركز على كيفية مساددة المرسلين بطريقة فيها حكمة وموعظة حسنة إذن فلندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إذا نأخذ إن شاء الله من قصة مؤمن ياسين مؤمن ياسين وجاء رجل الرجولة الرجولة دي صفة ما هيش جز يعني يمكن أن يكون عند امرأة رجولة أكثر من أي رجل في رجال أنذال وفي نساء فيه مرغولة فرجولة هنا صفة فإذا كان رجلا أي ذكر وفيه رجولة في مرؤة وقوة ونجدة هذا ما نحتاجه دعوة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى هؤلاء الأبذات من الإخوة والأخوات ذو المرؤات لو الشعور بالمسئولية لو التعفف عن السفاسف والترفع عن هذه السفاسف الى معالي الامور رجولة سيدنا عمر اليسنا على الحق اليسوا على الباطل فالليسوا نعطى الذنية في ديننا رجولة سيدنا عثمان في المواقف العثيرة أنفقها،, أنفقها،, أنفقها،, انفقها مئة ناقة مئة ناقة مئة ناقة ما ضربنا عفان ما عمل بعد اليوم علي الكرار رضي الله عنه الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن ان يكر عليه الكفار بضربة لازب فيقتلونه ويتفرق دمه في القبائل وقد علم ان هناك جمعا من فحول الشباب يريدون قتل محمد صلى الله عليه وسلم رجل رجل من المؤمنين رجال مش كل المؤمنين رجالة شوية صغارين جدا وانا بأرجو اية اخت انها لما تتجوز واحد تتجوز واحد فقير فيه رجولة ولا تتزوجي رجلا غنيا فيه ندالة فيه بخل فيه شح فيه انانية فيه هبوط همة وتدني نفس يرحب في السفاسف ويدقق في كل صغيرة وكبيرة حتحات دي راح تفيل لو جاب كيلو عنب يقول انا كنت جايب 97 حبيت عنب راحوا فين عايز قائمة مين اللي كان كل, كل حبة ده حتحات انما شايفين صورة الرجل زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسأل عن معاهد نعم ان دخل فهد يلاطف ويلاعب امرأته ليل جدا الفهد وقاليا للحيوانات مع انساه وان خرج قتب امام الناس رجل الهضور في المجتمع ولا يسأل عمّا عهد يعني يجيب خير كتير ولا يسأل درح فين وده يجيب من اين وده فين وده فين لا ولا يسأل عمّا عهد من المؤمنين الرجال ورجولة تتربى فالإنسان من صغره استربى في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيون عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجولة في المواقف الصعبة اللي بيقف فيها الإنسان وقفة لا يمكن أن يتخيلها أبدا أخت من الأخوات تحكي وتقول تزوجته وأنجبته وجاءني عمل الأسرة الجيران عندنا الأولاد أحبوا أولادهم تقول والله جاءني جاءتني أوقات ضغط عمل هذه الأسرة ابنك نمرض ويروح المستشفى ويطلع من المستشفى وياخد كرسي العلاج ويرجع ويبقى سليم ولا يعرفوني طبعا فيه تقصير إحنا لنوافق عليه أن الأكت تعمل وتنسى بيتها وأولادها لكن تقول مررت بظروف عثيرة كثيرة وجدت هناك مروء نادرة بل عندي أكثر من هذا لما دخلت أمريكا على أفغانستان وقتلت أعدادا كبيرة من الناس أتوا بالشباب الصغار لاجئين إلى أمريكا أعداد كبيرة منهم طبعا أنتم عارفين ليه الكبار قال لهم يموتوا هناك الصغيرين عايزين نصنعهم على أدينا ونرجعهم تاني يحكم البلد فتنادى المسلمون هناك بأن احنا نأخذ أولاد من الشباب دول يعيشوا معنا لأن هذا متاح من ناحية القانونية الشاب تدوج هو طبيب ومرأته طبيبة والاتنين بيعملهم وروطبهم عالية جدا لكن هذا الشاب يستضيف خمسة من الأولاد والبنات من أسر أفغانية خمسة وذوقت رغم أنها أمريكية أسلمت هذه من الحالات المتميزة التي أسلمت صدق إيمانها وإسلامها وحسن عطاؤها للإسلام والمسلمين تفرغت لهؤلاء الخمسة تبنيهم على منهج الله تبارك وتعالى كفالة كاملة أكل وشرب ولبس وتربية وإعداد وتكوين كل ده عشان تعصوه من الولد يتنصره ويفسقه ويبجره مرؤة نادرة. رجل شاب كان له اصحاب كثر حواليه والولد كان غني جدا كان ياخد اصحابه بنينه وبلات ويروح يلعب ويرتع ويشربه ويعمله وبعدين اصيب بسحابه على عينه كانت كده ايه تذكرة من الله اصبح مقدرش يشوف الا بعدها سلاسقه والساعات محدودة كل هؤلاء ينفضوا من حوله لان هؤلاء يكون فيهم رجل كلهم عيال عيال رغم شبابهم وقال لما حكت كلها وقال لك اروح اعود في العزمة بتاعة ابوية وخلاص انا ما اقدرش اذاكر واش حد يقرالي وقال جاهز حكت فواحد من يعني الناس عرف مشكلته قال له روح لفلان إذا ردك فلان فرحل إلى أهلك وعيش في حقلك أو مزرعتك ذهب إلى هذا الشخص رحله ويعني يعني خفة كده بيقول له أنا ممكن تديني الكشكول بتاع المادة الفني قال له لا أنا مش هديك الكشكول قال له طب تشكرين أي ماشي قال لك بقى صدمت قال له لا أنا لما عرفت بمشكلتك اعتبرت كل ما عندي هو لك وبعمل لي نسخة مش كده وبس أنا محتاج أنك تسكن أمامي ونعيش مع بعض كل مذاكرتي ستكون معك قال له أنا لا أقبل هذا قال له لماذا قال له أنت متفوق وأنا أزنجح بس قال له والله إن سبيل إلى التفوق في الدنيا والآخرة هو أن أقف بجانبك رجلا إذا لم يقف أحد معك في هذه الظروف إذن إن عدمت في الناس وما ينبغي لمسلمين أن يجعل الناس يقولون إن عدمت المرؤة أو إن عدمت الرجولة. كن رجلا ثم اجعل الناس ترى نموذجا من الرجولة كانت النتيجة أن هذا الشخص جلس وكان يذاكر معه بشكل دائم مستمر نقل سكن أمامه في السكن الجامعي وعاشوا معا سنة بسنة حتى تخرج بتقدير جيد كل سنة هذا الشخص وصارت علاقة بين أسرتين علاقة من أوثق ما يمكن علاقة جذرها وقاعدتها الرجولة الخدمة في المواقف العصيبة تعود أن تبحث عن مواقف الناس العصيبة وكن رجلا في هذا الموقف العصيب ثم اخرج إلى موقف آخر تخدم به غيرك أرجوكم بالله كونوا بحق أصحاب قلوب تحب وتأخذ بيد الناس وتلفت نظر الناس إلى الرؤية العقلية يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لا يسألونكم شيئا وهم فعلا بيننا من ذوي السمعة الطيبة والذين لا اتقوا سمعة الدعاء أقول لكم والله تبوؤون بأعظم المآثم ومن يقترب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا تقول الله في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وهم مهتدون إننا نراكم للمحسنين وبعد ذلك لما جاء يناقش معاهم محطرهم في الاتهام عندهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لكم لا تعبدون الذي فطركم أي خلقاكم أول مرة على غير مثال سبق وما لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ بكلم عن نفسه لما يكون فيه اتهام يتعوذ اللغة تكون رقيقة رقية متميزة أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لا في ضلال م... ما قالواش أنتوا في ضلال مبين اللغة اللي فيها هذا التحامل الشديد و... يعني هذه اللغة غريبة على الخطاب الإسلامي الصحيح وما لي لا أعبد الذي فطرني فاطر بمعنى خلق على غير مثال سابق يقول سيدنا عمر ما كنت أعلم معنى كلمة فاطر الحمد لله فاطر السموات والأرض حتى مررت على رجلين يختصمان في بئر يقول أحدهما للآخر أنا فطرتها ويقول الآخر أنا فطرتها أي بدأت حفرها أول مرة واحد بدأها أول مرة بعدين اتردمت واحد جه كددها فغيره متخنقين فكل واحد يقول أنا فطرتها أي بدأتها أول مرة على غير مثال سبب وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون يتكلم على قضية الخلق بالدعية ما يروح يدخل على الفرائض والأركان والوجبات والحجاب والنقاب واللحياء لا يا أخواني نبدأ بتأسيس حب الله والإقرار لله بالعبودية والإقرار لله بالربوبية والإقرار لله بالألوهية والإقرار لله بأسماء وصفاته ذات الكمال ذات الجلال سبحانه وتعالى ده الأساس اللي ابدأ عليه أتخذوا مش أتتخذون من دون آلهة أن يريدن الرحمن بضر ضر نكر يعني أي شيء ولو قليل لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن أي لو فعلت لفي ضلال مبين ثم يعلن إني آمنت بربكم فاسمعون لازم نشوف أعلى المنابر في الفضائيات في الأنترنت في الجامعات الشركات المؤسسات لا بد أن تعلو كلمة الله في كل مكان تكون كلمة الله يا العليا وكلمة الذين كفروا يا السفلة يعلم على الملأ إني آمنت بربكم فاسمعون كانت النتيجة للأسف الشديد لا عقل يفكر ولا قلب يتأثر ولا نفس تتغير ولا رحمة لهؤلاء الذين يدعون إلى الله بالحسن وبالكلمة لم يؤذ أحدا وهم كثر وهم موجودون الآن ظلوا يضربونهم حتى الروايات تقول هرسوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من بطنه نتيجة مات على ما عاش عليه أول ما دخل ما كانش فيه مسافة بينه آخر كلمة إني أمنت برميكم فاسمعون قيل أدخل الجنة ألا ده فيه تعذيب حصله في ضربه وفيه موته وفيه وفيه آه بس كل ده عند المؤمن ما فيش مسافة مجرد ما تحمل دعوة الله أنت في جنة الله شاء الله بإذن الله تعالى نحن نعيش جنة الدنيا جنة الخلوة مع الله والجولة دعوة إلى الله وندعو الله أن نرزقنا جنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يعني هؤلاء يدعاء الى الله سبحانه وتعالى مع كل ما اذوا به عندما يلقون الله سبحانه وتعالى يدعون لقومهم يا ريت يدخلوا الجنه معنا يا ليت قومي يعلمون فحملها الله إلى العالمين في كتاب يتلى إلى يوم القيامة يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي من المكرمين هذه النتيجة الرائعة يقول فيها ابن, مس... ابن عباس لا تلقى المؤمن إلا ناصحا حيا أو ميتا فكن ناصحا أمينا مبادرا للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هذا درسنا في هذه الحلقة نبع الله أن نمارسه بدقة وبلباقة وبحكمة جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القراني